يا من هو قدر فهدا يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوى يا من هو ينقذ الغرقى Ey İncil kelka hu ve şifil merda ya hu ve ve hu ve ve hu ve ve سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا غافر